اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <ملكين>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 لا أحسن المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لا يتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي نعماء البصير أفلا تتفكرون وأنذر لي الذين يخافون أن سَلَامٌ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَصْرِبْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِن حِسَابِهِمْ مَا مِنَ حِسَابٍ كَعَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَقْرَدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا لَيَقُولُوا إِذًا كَلَّمَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَمَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ وا اصلح انه من عمل منكم سوء ان بجاهل ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن الذين تدعون من دون الله أضلنت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وإذبتم به ما عندي ما تستعجلون من إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ قُلْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُؤْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أحدكم الموت توفت رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفلطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أنا له الحكم وهو عزيز فدعونه تضرعا وخفيا لإن نجيتنا من هذه لنكون شريكون قل وكن بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ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 أي قون فلا تقعك بعد الذكر لع القوم الظالمين وما على الذي دِينِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير ويأخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل لفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون شَفِيع وَإِن تَعْدِلْ كُلّ عَدْلٍ لَا يُخَمُّ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حميد اَمَّنْ يَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقابِنَا بَعْدَ إِذَا هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حيرا له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنقيم الصلاة يرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق وَيَوْمَ يَقُونُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْمُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّور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 التَّخِذُ أَصْنَ مَنَالِهَا إِ ي أَركَ وَقَكَ فيِي غَلان مُبين وَكَذَلِكَ نرئِ بَرهِ مَمَلَكوتَ السَّمواتِ وَلَطِ وَلكُونَ مِنْ المُطنِين فَلَ عَلَيَّ اللَّيْلُ رَقَبًا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ لَافِنِي فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ أن يهدني ربي لا اكونا لا اكونا من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت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 جاء قوم قال اتحا جوني في الله وقد هدان ولا اقاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما فَلَنْ تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تُكَافِئُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بنمل إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم لمل وهم مهتدون فتِلك حَّةُ ن آتيلَه إلىراه معَ فَوم نوَصعدَرجاتِ من النَّ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدون هبط عنهم ما كانوا يعملون بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم قتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا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 صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا نزل الله على بشر من شيء قل من الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب لنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لِجُورُمِ وَلَا أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرادا ولقد جئتمون فرادا ولقد جئتمون No, no. كان كنت ق بلا كط ك ق ت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 يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قَدْ فَصَّلْنَا لَكُمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ قَوْمُكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا لَكُمْ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 جَنَّاتٍ مِنْ أَعْلَى بُنُّ الزَّيْتُونِ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مَا لَمُشْتَبِهَا وَغَيْرُ فِى ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَ وَخَرُّوا ۙ وَقَالُوْا بَنِيْنَا وَبَنَاتِنَا بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يصفون السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله say <laughs> الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 على كل شيء وكين لا تدركه الغصاه وهو يدرك الغصاه وهو اللطيف الخبير صار فني نفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفي وكذلك نصرف الفلات وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون ما روحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملا ثم إلى ربي ورجعهم فينبئهم نقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا Allah су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 بِحِسْ نَرْبِكَ لَعْلَا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ بُثَاءً نَّحْوَ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى سَنِ اللَّمَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرًا وَمَا يَخْفَى وَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّر إِن نَّفَعَتِ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 ْدُ شرون حيةَ الُّنيا وَلَا خَِةُ قَرُون وَأَذَق إِهلَ فِّحُ فيِي دونونَ صُح فيِي سمع الله لمن حمد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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المبطوب عليهم ولا الطاب ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليديكم